بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيمِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ سَيُنْ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِأَنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ لَا رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْحَسُونَ فَرْتَقِبْ يَوْمَ فَأْتِ فِي السَّمَاءِ بِذِخَارٍ مُبِينٍ يَخْشَى النَّاسُ هَذَا عَبْدٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا فَحِشْرَنَا الْعَذَابَ إِنَّا انَّ لَهُمْ الذِّكْرَ فَدَجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا عَلِمَ مَجْنُونٌ إِنْ تَكَاشِفِ الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْعَثُ الشَّهْرَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْقِمُونَ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا مَا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أُجِيءَ إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ كُنْ رَسُولًا أَمِينًا وَأَنْ لاَ تَعْنُوا عَلَى اللهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسِفْرٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْحَمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا فَعْتَذِرُوا فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ فَأَثَرِ بِعِبَادِهِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَع وَأَنْزَلُوا عَيْرِينَ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاسِكِينَ كَذَلِكَ وَأَرْسَلْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا فَتَسَعَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كانوا وَأَلْقَيْنَا فِي جَنَّاتِهِ الْجِنَّ ۖ وَكَانُوا لَهُ مُخْزِينَ أَوَلَمْ نَحْنُ بِمُنْشَرٍ فَاسْتُوبِآبَائِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ فَايُنْ أَمْ قَوْمٌ تُبْعَثُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا كاينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن انكرهم لا يعلم ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوما لا يغني مولا عنه له شيء ولا هم ينصرون الا الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره لذوق مأقام الاثيم كالمهنياغني في بطونك وللحنين خذه فاعفلوه الى ثوائل نجح ثُمَّ صُبُّ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابٍ حَمِيمٍ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا لَكُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ استقينا فيه مقام امين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متفاضين كذلك وزوجناهن بحور عين يدرن فيها ابك فاتهة آمين لا يَدْرِكُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَأَوَقَاهُمَا عَذَابَ الْجَحِيمِ فَظَلَمَ مِنْ رَبِّكَ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِنِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَأَمَّا التَّنْقِيبُ إِنَّهُمْ